قال عف الله عنه قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج من الآية قال مجاهد وقتادة والسدي حرج أي شك أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حق وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقوله الحق من ربك فلا تكن من الممترين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 والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن كقول الراجز إياك أعني واسمعي يا جارة وكقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله ولئن اتبعت أهواءهم الآية ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية الضيق أي لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما امرت به لشدة تكذيبهم لك لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزه أخرجه مسلم والثلغ الشدخ وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ وهذا البطش مما يضيق به الصدر ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق وذلك معروف في كلامهم ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق إلى غير ذلك من الآيات ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي وقول العرجي عوج علينا رب الهودجي إنك إلا تفعلي تحرجي والمراد بالإحراج في البيتين الادخال في الحرج بمعنى الضيق كما ذكرنا قوله تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين لم يبين هنا المفعول به لقوله لتنذر ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله وتنذر به قوم اللد وقوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إلا غير ذلك من الآيات. كما أنه بين المفعول الثانية للإنذار في آيات أخرى، كقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه الآية، وقوله فانذرتكم نارا تلظى، وقوله إن أنذرناكم عذابا قريبا الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وقد جمع تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله لتنذر به وذكرى للمؤمنين فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين ويدل لذلك قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وآجر كريم لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم ومن أساليب اللغة العربية التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين أحدهما عام لجميع الناس كقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا اضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر الآية لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم والثاني إنذار خاص بالكفار لأنهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين انتهى والانذار في اللغة العربية الإعلام المقتلن بتهديد فكل انذار إعلام وليس كل إعلام انذارا أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته